وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وَكَانُوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه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 وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِم فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعْبُدَانِنِي أَنْ أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِن وَإِلَكَ آمِنٌ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوْلَىٰ هُلَاءِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ انهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار ويوم يعرض الذين كفروا نار اذهبت طيباتكم اذهبت طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون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 وذكر أخواعاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت نذر من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا lúm egytenani, عن a lán بما fettina, bimatajduna, inkunta من الصادقين قال alin, العلم عند الله lóhib, ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فَلَمَّا وَأَهُ عَارِضًا مُسْتَقَبِلَ أُمُدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْتِرُونَ بَلْهُ وَمَسْتَعْجَلْتُ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَا إلَّا مَسَاكِنُهُمْ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 مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجلكم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. فليس بمعجز في الأرض. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له. وليس له من دونه أولياء هؤلاء كفي ظلال مبين أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيب خلقه النبض ولم يعيب نب قادرٌ على أن يحيي الموتى بلا بلا إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار ويوم ايها العراد الذين كفروا على النار اليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا قال فذوقوا العذاب قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال فذوقوا العذاب بما كنتم أنتم تكفرون، فاصبر كما صبر أول العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أول العزم من الرسل، ولا تستعجلهم، ولا تستعجلهم، ولا تستعجلهم، كأن